الذين آتينه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يسمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولها، فاستبق الخيرات، إنما تكون يأثركم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام.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 وحيت مَا كنتم فواللوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فَلَا فلا تخشواهم وخشوني ولا تمن عمتي عليكم ولا تهتدون 111. كما أرسلنا بيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 112. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا